Menawaratuhu yang terkenal dengan Syeikhnya Abu Ali al-Jubba'i. Hal al-Khafiz al-Zahbi, r.a. di sisi alaam Nubala, walaupun menawarat yang terkenal dengan al-Jubba'i, dengan kata mereka, "Yajib kepada Allah untuk melakukan yang benar." Jadi, Al-Asy'ari berkata, "Tidak, Dia melakukan apa yang Dia mahu." "Apa yang kamu katakan dalam tiga perkataan kecil? فآمن أهلهم وكفر الآخر فما العلة في اخترام الطفل؟ قال: لأنه تعالى علم أنه لو بلغ لكفر فكان اخترامه أصلح له. قال الأشعري: فقد أحيى أحدهما فكفر. قال: إنما أحياه ليعرضه أعلى المراتب. قال الأشعري: فلما لا أحي الطفل ليعرضه لأعلى المراتب؟ قال الجبائي وسوست قال لا والله ولكن وقف حمار الشيخ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا الفصل هو أهمه أو الباب وأهم أبواب التراجم الملحقة بالكتاب، الكتاب وذلك فيما يتعلق ببعض أئمة الشافعية الذين كانوا على غير عقيدة السلف ثم بان لهم الحق ورجعوا إليها وإنما الأعمال بالخواتيم وأول هؤلاء الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي ينتسب إليه الأشاعرة الآن على غير ما آل إليه أمره آخرا فلم يكون وفقين ولا صادقين في نسبتهم إليه عاماً الواجب أن ينتسب الإنسان إلى منهج السلف الصالح وأن يتمسك بالكتاب والسنة لا غير وقد مر بمراحل ثلاث. وكان وكانت المرحلة الأولى كان معتزليا على عقيدة معتزلة في أصولهم الخمسة المعروفة العدل والتوحيد والأمر المعروف أنه عن منكر المنزلة بين المنزلتين وينفاد الوعيد ويعنون بالتوحيد نفي الصفات وبالعدل نفي القدر وبالأمر بالمعروف والنيع أن ينكر الخروج على الحكام الظالمين ويعنون بإنفاذ الوعيد أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار يوم القيامة ويعنون بالمنزلة بين المنزلتين أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر وكل وكلها بقصول الذي يسمع ظاهرها أول الأمر يظن أنها حق وهي كما قال الله عز وجل في ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم بين المؤمنين والمنافقين ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب فأبو الحسن الأشعري بقي أربعين سنة على مذهب المعتزلة متأثرا بزوج أمه أبي علي الجبائي ثم كان سبب ترته هذه المسألة فعل الأصلح لأن المعتزل يرون أنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح يجب على الله فعل الأصلح بمعنى لو أن إنسانا عنده عدد من الأولاد الصغار ثم لا كافر لهم إلا هو فمات قالوا إن الله ما فعل الأصلح كان ينبغي أن يبقى ليومفق عليهم كان ينبغي أن يبقى ليونفق عليهم وهكذا العالم الكبير إذا مات وليس في البلد إلا هو قالوا هذا على خلاف فعل الأصلح كان ينبغي أن يبقى وهذا اعتقاضهم على اعتقادة الله وحكرة الله الحكيم الخبير أرحم الراحمين الفعال لما يريد هذا من أبطل الباطن ف. أبو الحسن الأشعري أورد على شيخه هذه المسألة. قال خلاف إخوه صغير واثنان كبروا. الصغير مات في حالة صغره وبقي اثنان كفر أحدهما وآمن الآخر. فسأل شيخه عن موت الأصغر هل كان الأصلح؟ قال نعم لأنه لو عاش لا كفر قال فقد بقي اثنان كفر احدهما قال انما فلماذا ابقاه الله اذا كان بقاه اصلح لماذا لم يمت صغيرا قال ابقاه الله ليعلمه يعني تقوم عليه بحجة فان ابا مات قال فلماذا لم يبقى الصغير حتى تقوم عليه بحجة ايضا ثم يموت فلا شك انه اورد عليه الزام ما يمكن الخروج عنه فلما أفحم شيخه قال له وسوسة قال له أنت الآن وسوس يعني أترك هذا الأمر وهذا الكلام فقال له وسوسة فيريد بذلك أنه يعني جاء بكلام لا حجة فيه فقال لا والله ولكن وقف حمار الشيخ يعني يقول مثل ما في المثل وقف حمار الشيخ في العقبة يعني حماره ما استطاع أن يمشي يعني يريد أن يقول أنت الآن ما استطعت أن تجيب على مثل هذا وترك مذهب المعتزلات الثاني الإمام أبي المعاني الجويني المتوفى سنة 78 و 400 فأنا من رؤوس المتكلمين قال مازري في شرح البرهان في قوله آل الجويني إن الله تعالى يعلم الكليات لا الجزئيات لو ما حاطها بدمي يعني هذا كلام شديد وقبيح إن الله يعلم الكليات ولا علم الجزئيات يعني يعلم أن هناك ناس يدخلون النار وناس يدخلون الجنة لكن على سبيل التفصيل لا ويعلم الله عز وجل الأشياء إجمالاً أما على سبيل التفصيل ومعرفة الجزئيات لا هذا كلام في غاية البصمة فلما نقل هذا كلام المازري قال ودكت لو محوه هذه دليل يعني لو أنه ما قال هذا الكلام أن هذا الكلام ينسى فلا يذكر نعم رجعه في آخر عمره رحمه الله ومما يدل على رجوعه عن علم الكلام Wadhamhi lah, wanadhamhi al-istigali bihi, ma dzakirul Qafid al-Zahbi, rhamahullah, fi tarikh Islam. An Imam al-Sam'ani kah, wqratub bi khati Abi Ja'far, Ja'far ayuban. Samaat Abul Maali kah, qratu limasina alfa fi limasina alfa, thumma khaliyatu ahla al-Islam bi Islamihim fiha, وركبة البحر الخ خ بخ بخر الخدمة العظيم البحر الخدمة يعني البحر الكبير المزاهر وركبة البحر الخدمة العظيم وجزت في الذي نهى أهل الإسلام منها كل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد والآن رجعت من الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإلا مدرك الحق بالطيف بره فاموتوا على دين العجائز Faamut al-din al-Ajais, wajhtamu akibat amri عند الرقيل على برهة أهل الحق و كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. Falwayil Ibn Juyani, yirid nafsa. Kala samgani, wamangat Abu Ra'oon Faraj ibn Ibakr Al Armaui, mudaqaraan, yqool. Samgat ustadhi Ghanim al Mushili, yqool. Samgat Imam Abu al Maalil Juyani, yqool. Lalu istakbantu min amri mustabratu, mashtagaltu bil kalam. Rabbu fi nabiun, Allah taala kalam, wa anhum qabu fi mana haum fahum al-ilm, salah al-khair, anhum, wa anhum ma aflahum, wa anhum inna kaanu min zannun, tahtun an al-haq, walaikun taht an al-haq, ma yadhil al-ibad الحق إنما يُطلق في الحكاب والشنة وما كان عليه السلام الصالح فانظر إلى شدة الندم الذي آل إليه عمره بعد سنين طويلة حصل بسببها من الاتساد والشر والكلام المذموم. وربما تحمل طلب علم كثير عنه مثل هذا الشر نعم Ukala al Khafidh رحمه الله, في السير على النبلاء. Ukala al Khafidh Muhammad al Taahir. Sembang Abu Hassan al Firaunil Adib. Dan beliau pernah pergi ke kelas guru Abu al Maali dalam bahasa Arab. Beliau berkata, Sembang Abu al Maali hari ini berkata, "Ya sahabatku, jangan bekerja dalam bahasa Arab. Masih keliru. Waktu Fakih Abu Abdullah Al Hasr ibn Al Abbas Al Rustumi, kata, "Hakalana Abu Al Fatih Al Tabr Fakih, kata, "Dekalatul Abul Maali di meratih, fakalah. Shadu ala'ani, fakalah. Rujatul ala'ani, fakalah. Rujatul ala'ani, fakalah. Rujatul ala'ani, fakalah. Rujatul ala'ani, fakalah. Rujatul ala'ani, fakalah. Rujatul ala'ani, fakalah. Rujatul ala'ani, fakalah. وفي النهاية يقول أموت على عقيلة عجائز التي هن على الفطرة لم يدرسن علم الكلام ولا علم المنطق وإنما على الفطرة الصحيح نعم. الثالث أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي المتوفى سنة خمس وخمسمائة Al-Fatihah ibn Kathir, r.a. dalam tabaqat Al-Syafi'in Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid bin al-Ghazali al-Tusi wa yulaqab bi Zainil Abidin wa bi Khujjatul Islam aqad wa a'immat al-Syafi'i'ah fi al-tasnifi, wa a-tertibi, wa a-taqribi, wa a-ta'abiri, wa a-ta'qriqi, Al-Fatihah ibn Kathir, r.a. Bi Tariq Al-Islam Al-Fatihah asal untuk menerangkan perkara-perkara penting yang diingkari oleh al-Ghazali dalam kategorinya, dan ahli-ahli mazhabnya dan orang lain yang tidak menghormatinya. Salah satunya adalah pendapatnya tentang logik, yang merupakan inti dari semua ilmu. Siapa yang tidak mengikuti pendapatnya, tidak akan mendapatkan ilmu al-Ghazali الذي وهذا العلم من أفسد حلوله وشرها، وكما قال ابن قيم من علم المنطق ما دخل في علم إلا أفسد وشوش قواعده هدم أصوله، والغزال يقول إن علم المنطق هو مقدمة العلوم كلها، لا بد منه يعني قبل أن تدرس أي علم لا بد أن تدرس المنطق هذا كلام أفضل باطل، قالوا من قال لا يحيط به فلا ثقة له بعلومه أصلاً. من لا يحب بألم المنطق لا يوسط بعلوم هذا أيضا كلام باطل لا. قال الذهبي وهذا, وهذا قال مردود. وهذا مردود فكل صحيح الظهن منطقي بالطبع، وكيف غفل الشيخ أبو حامد عن حال مشايخه من الأئمة وما رفعوا بالمنطق رأسا يعني يقول أين هو من الأئمة الذين قبله الذين لم يتعلموا المنطق ولا رفعوا به رأساً وهم أئمة الإسلام ومن التادعين والسفعة التادعين ومن قبلهم الصحابة رضي الله عنهم فما عرفوا هذا المنطق وهم أئمة الدنيا نعم. وقال رحمه الله في تاريخ الإسلام وقال أبو بكر نبت الرطوشي شحن الغزالي كتابه الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعلم كتابا على بسط الارض اكثر كذبا على رسول الله منه ثم شبكه بمذاهب الفلاسفه ومعاني رسائل احوان الصفا وهم قوم يرون النبوة تكبسا با وليس نبي في زعمهم اكثر من شخص فاضم تخلق بمحاسن الاخلاق او تخلق تخلق تخلق بمحاسن الأخلاق Wajanab safsafaha. Wasasa nafsahu hatta malata qiadaha. Fala taglibuhu shahawatuh. Wala yakharuhu su'u akhlaqih. Thumma sasa al-khalqa bitilka al-akhlaq. Waza'amu anna al-mu'ajizati fiyalun wa makhariq. Ini adalah perkataan yang berbata. Waqala rahimahullah. Al-Fatihah alam al-Nubala. Al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al fatihah alam al nubala شيخنا محامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيئهم فما استطاع العربي المالكي تلميذ الغزالة قال إن شيخنا ابتلع الفلاسفة ثم لما رأى فسادهم وشرهم وضرر هذه العلوم أراد أن يتقيئهم فما استطاع فهكذا يقول في الباطل سهل والخروج منه قد يكون صعبا إلا على من صفقه الله اكرم وجهه وقال رحمه الله في تاريخ الاسلام قلت للغزالي غلط كثير وتناقض في تواليفه ودخول في الفلسفه والشك ومن تأمل كتبه العقليه ترى العجائب وكان مزجل بضاعه من الاثار على سعه علمه وكان مزجل بضاعه من اللهم علم السنه والحديث والاثار قليلا على سعة علومه وجلاله قدره وعظمته رجوعه رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في طبقات الشافعين ولما كان الغزالي رحمه الله قد اوغلا في علوم كثيرة وصنف في كثير منها واشتهرت فصار من نظر في شيء منها يعتقد انه كان يقول بذلك وانما قاله والله اعلم آثرا لا معتقدا وقد رجع عن ذلك كله في اخر عمره الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغلال بصحيح البخاري حتى يقال انه مات وهو على صدره وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال أبو حامد الغزالي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام <تصفيق> وقال رحمه الله وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه و وت... <تصفيق> فرط ذكائه وتألّهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف Yantahi fi hadhi al-masaili ila al-waqfi wal-khayrati wa yukhidu fi akhir amrihi ala tariqati ahlil kashf. Wa in kana ba'da thalika raja' ila tariqati ahlil khadidhi wa sannafa il-jaam al-awam an ilmi al-kalam. Wa qala al-allamatul al-qayyim rahimahullah fi i'lami al an rabbi al-alamin. abu hamidin al-ghazalii. اصواب للخلف سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسلي والتصديق المجمل وما قاله الله ورسوله بلا محت وتفتيش وقال في كتاب التفريقه الحق الاتباع والكف عن تغيير الظاهر راس والحذر عن الاتباع والحذر عن اتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة وحسم باب السؤال راس والزجر عن الخوض في الكلام والبحث إلى أن قال ومن الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعة فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش إلى تشويش قلوب العوام أعمى بدع صاحبه وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره وما يتعلق من هذا الجنس بوصول العقائد المهمة فَ يَجِبُ تَكْفِيرُ مَنْ يُغَيِّرُ الظَّوَاهِرَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ قَاطِعٍ وَقَالَ يَضَنُّ كُلُّ مَنْ لَمْ يَحْتَمِلِ التَّأْوِيلَ فِي نَفْسِهِ وَتَوَاتَرَ نَقْلُهُ وَلَمْ, يت ولم يَتَصَوَّرْ أَنْ يَقُومَ عَلَى خِلَافِهِ بُرْهَانٌ فَمُخَالَفَتُهُ تَكْرِيبٌ مَقْطُ وَمَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْتِمَالُ تَأْوِيلٍ وَلَوْ بِمَجَازٍ بَعِيدٍ فَإِنْ كَانَ بُرْهَانُهُ قَاطِعًا وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ وإن كان البرهان يفيد غنًا غالبًا ولا يعظم ضرره في الدين فهو بدعة وإن عظم ضرره في الدين فهو كفر قال ولم تجد عادة السلف في هذه المجادلات بل شدد القول على من يخوض في الكلام ويستغل بالبحث والسؤال وقال ايضا الايمان المستفاد من الكلام ضعيف والايمان الراسخ ايمان الاوامل الخاصن في قلوبهم في الصبا بتواتر السمع وبعد البلوغ بقراينا يتعذر التعبير عنها قال وقال شيخنا ابو المعالي يحدث الامام ما امكنه على جمع عامه الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك الرابع ال فخر الدين الرازي محمد بن عمر ابن الحسين ابن الحسن الطبرستاني المعروف بابن خطيب الرأي المتوفى سنه 660 ترجم له الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء بقوله العلامه الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر ابن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين استغل على أبيه الإمام إمام ضياء الدين خطيب الرأي وانتشرت تواليفه في البلاد شرقا وغربا وكان يتوقد ذكاء وقد سقت ترجمته على الوجه في تاريخ الإسلام وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وخرافات عن السنة والله يعفو عن وان توفي على طريقه حميده فانه ي يت... فانه توفي على طريقه حميده والله يتولى السرائر مات بهراء اسم مكان اسم مكان مات بهراء يوم عيد الفطر سنه 660 وله بضعه و60 سنه وقضي طرفه في اخر عمره حيث يقول لقد تاملت الطرق الكلاميه و المناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب طريقي طريقة القرآن وأرأيت أقرب طريقي طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على الأرشستوى إليه صلّى الله وقوله تعالى إليه صلّى الله وقوله تعالى إليه صلّى الله وقوله تعالى إليه صلّى الله وقوله تعالى إليه صلّى الله وقوله تعالى إليه صلّى الله وقوله تعالى إليه صلّى ومن جرب مثل تجربتي أرفى مثل معرفتي. وقال في تاريخ الإسلام ومن شعره نهاية إقدام العقول إقالوا وأكثر سعي العالمين ضلالوا وأرواح وأرواحنا في وحشة من جسومنا وخاسل دنيانا أذن وبالو ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميع المسمعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال قال الإمام أبو عمر بن ابن الصلاة حدثني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع الفخر الرازي يقول ليتني لم أشتغل بالكلام وبكاء هذا لا شك فيه عبرة لكل معتبر لكن لا زال هؤلاء الشاعر على طريقه هؤلاء الخلفاء لما كانوا على غير السنة، فتجد أنهم معظمون أبازي وهو أكبر شخص بين هؤلاء في حيث تقرير تمشعر وشبهات التي صدرت منه وما ذكره في كتبه لا سيما كتبه الكبير. مفاتيح الغيب تفسير الذي ذكر فيه أن كتاب التوحيد بن خزيمة ينبغي أن يسمى كتاب الشرك وهكذا أيضا صد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إدارة عارض العقل والنقل وكذلك أيضا في كتب أخرى قصده بالرد وإذ ما ذهب إليه ثم في نهاية المطاف بعد ما اشتغل وشغل الناس كلام كثير من الباطل يقول بيتني لم اشتغل بالكلام وبكى، ولا شك أن من تاب تاب الله عليه وأن من عرف الحق ولزمه ولو طال بقاءه في الباطل فإن هناك أناسا كانوا على شرك كفر وأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومح الله عز وجل ما كان والإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما كان قبله ولا يخفى قصة الذي قتل 99 نفسا ثم وفى بالعابد المئة ثم تاب كيف عامله الله عز وجل فالعبرة بالنهاية وإنما الأعمال بالخواتيب لكن من كان له كتب مليئ بالشبهات والأباطين لا بد من صدق توبته وحسن رجوعه أنه يجب عليه أن نتلفها وأن يحذر منها وأن يبين ما فيها من الضاطن وقيل إن البخر الرازي وعظ مرة عند سلطان شهاب الدين فقال يا سلطان العالم لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى وَأَنَّمَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ فَأَبْكَسُوا قَانِ مِنْ كَلَامِ فَخْرِ الْدِينِ إِنْ كُنْتَ تَرْحَمُ الطَّاقِرَ فَأَنَا ذَاكَ وَإِنْ كُنْتَ تَرَى مَعْيُوبَ فَأَنَا ذَلِكَ الْمَعْيُوبَ وَإِنْ كُنْتَ تُخْلِصُ غَرِيقَ فَأَنَا الْغَرِيقُ فِي بَحْرِ الْذُنُوبِ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَنْتَ فَأَنَا أَنَا لَيْسَ غَيْرُ النَّقْصِ وَ Awsa bihadil wasiyyah lammah tudira litilmidhi Ibrahim ibn Abi Bakr al-Asbahani. Yaqulul al-abdul Raji rahmata Rabbihi al-wathiqu bi karami mawlaahu Muhammad ibn Umar ibn Hussein al-Razi wa huwa awal ahdihi bil-akhirah wa akhir ahdihi bil-dunya wa huwa al-waktu al-ladhi fihi kullu qasin ila mawlaahu kullu abih Ahmadullah Taala بالمحامد التي ذكرها أعظم ذكرها أعظم ملاكه في أشرف أوقات معارجهم ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهادتهم وأحمده بالمحامد التي يستحقها عرفتها أو لم أعرفها لأنه لا مناسبة للطراب مع رب الأرباب وصلاته على الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم علم إخواني في الدين وأخلاء في طلب اليقين أن الناس يقولون إن الإنسان إذا مات انقط عمله وتعلقه عن الخلق وهذا مخصص من وجهين الأول أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببا للدعاء والدعاء له عند الله أثر الثاني ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات أما الأول فاعلموا أنني كنت رجلا محبا للعلم فكنت أكتب في كل شيء شيئا في كل شيء شيئا لأقف على كميته وكيفيته سواء كان حقا أو باطلا إلا أن الأول Ilahana yang nazar tuh di alkitab yang dianggapkan, an al-alam yang disebut, di bawah penjelasan yang jelas, dari segala macam penjelasan, dijelaskan dengan kemahiran, pengetahuan, dan kasih sayang. Dan saya telah menguji cara-cara bahasa dan ilmu falsafah, dan apa yang saya lihat di quran kerana Dia berusaha untuk menerima keagungan dan keagungan ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية Maka itu Dia yang Aku katakan, dan Allah Dia katakan. Atau jika sesiapa yang menghalang perkara itu dengan ketelitian dan kecermatan, dan segala yang disebutkan dalam Al-Quran dan Asy-Syiah, yang ditetapkan untuk makna tunggal, maka Dia adalah seperti Dia. Dan yang tidak seperti itu, Aku katakan: Ya Allah yang و أرحم الراحمين فلك مد به قلم أو خطر ببالي فأستشر وأقول إن علمت مني أنني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق ففعل بي ما أنا أهله علمت مني أنني ما سعيت إلا في تقرير معتقد أنه الحق وتصورت أنه السلف فاتقن رحمتك مع قصدي لا مع خاصلي فذلك جهد المقل وأنت أكرم وأكر وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة فاغثني وارحمني واسر زلتي ومخخوبي يا من لا يزيد ملكه إرфан العارفين ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين انظر إلى من هذا الكلام الذي فيه من الندم على ما مضى ومناجاة الله عز وجل ويخاطب الله عز وجل بأنه إنما فعل ما فعل وجمع ما جمع رغبة في الوصول إلى الحق ثم بعد ذلك فيقول إن كان عن قصد طلب الباطل فعامل ابننا بما أنا أهله وإن كان رغبة في الوصول إلى الحق فيسترحم الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه نعم وأقول ديني متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب القرآن العظيم وتعويلي وكتابي القرآن العظيم عظيم وتعويلي في طلب الدين عليهم اللهم يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا مقبل يا ويا م مق, ويا مقيل العثرات أنا كنت حسن الظن بك عظيم الرجاء في رحمتك وَأَنْتَ قُلْتَ أَنَا عِنْدَ غَنِي عَبْدِي بِي وَأَنْتَ قُلْتَ أَمَّا يُجِيبُ الْمَنْطَرَ إِذَا دَعَاهُ فَهَبْ أَنِّي مَجِئُتُ بِشَيْءٍ فَأَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ وَأَنَا الْمُحْتَاجُ الْلاِيمُ فَلَا تُخَيِّبْ رَوَاجَيِّ وَلَا تَرُدْ دُعَائِ وَجَعَلْنِ آمِنًا مِنْ عَذَابِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْنَ الْمَوْتِ وَمَا الْكُتُبُ الَّتِي صَنَّفْتُهَا وَاسْتَخْدَرُ فِيهَا مِنْ إِرَادِ السُّؤَالَاتِ فَلْيَنْكُرْنِي مَنْ نَظَرَ فِيهَا بِصَالِحِ دُعَائِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ وَالْإِنْعَامِ وَإِلَّا فَلْيَحْذِفِ الْقَوْلَ السَّيِّئَ فَإِنِّي مَا أَرَدْتُ إِلَّا تَخْفِيرَ الْبَحْثِ وَشَهْدَ الْخَاطِرِ وَالِاعْتِمَادَ فِي الْكُلِّ عَلَى اللَّهِ أَثْنِي وَهُوَ إِصْلَاحُ أَمْرِ الْأَطْفَالِ وَالِاعْتِمَادُ فِيهِ عَلَى اللَّهِ ثم إنه سرد وصيته في ذلك إلى أن قال وأمرت تلاميذتي ومن لي علي حق إذا أنا ميت يبالغوني في إخفاء موتي ويدفنوني على شرط الشرع على, شر... شر... على شرط الشرع على شرط الشرع يعني ويدفنون يعني على شرط الشرع معنى أن يدفنوا على السنة فعلى موافقة الشرع ولا يفعلون أشياء مقالفة للشرع ويربنوني على شرط الشرع، فإذا دفنوني قرأوا علي ما قدروا عليه من القرآن، ثم يقولون يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه. معروف أن قراء القرآن على الميت لا ينتفع به على قول صحيح. نعم. سمعت وصيته كلها من الكمال عمر بن إلياس بن يونس المراغي. Al-Aqbaran al-Takiy Yusuf ibn Abi Bakar al-Nasai bi-Misir. Al-Aqbaran al-Kamalu Mahmoud ibn Umar al-Razi. Al-Sami'at al-Imam Fakhraddin yusufi tilmidhu Ibrahim ibn Abi Bakar fa dhakaraha. Kultu tufiya yawm ayid al-Fikr bi-Haraah. Al-Imam al-Syawkani rahimahu allahu ta'ala wa haulaih salatah al-Juayni wal-Ghazali wal-Razi humu وسعوا دائرة التأويل وطولوا ذيوله وقد رجعوا آخرا إلى مذهب السلف كما عرفا ولله الحمد كما هو له أهل شبهة أن, أن العشائر هم أكثر علماء الأمة هذا نروجه الآن قبل الآن الأشاعرة وتجد أنهم يقولون نحن أكثر أهل الأرض وعلماء الأشاعرة هم أكثر العلماء فأجردون بهذا أن يغروا الناس العامة وأن يبينوا أن أهل الحق إلا أنه لا عبرة بهم وأن العلماء على خلاف طريقهم نعم هذه الشبهة أول من روى لها فيما أعلم وابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفترى. ثم راجعت بعده عند <تصفيق> Kemudian raja berada di dekatnya. Selepas itu, raja berkata kepada Abu Hasan Al-Ashari, "Bab yang mengenai majmuan dari para pemimpin terkenal, jika keutamaan seorang yang diutamakan menunjukkan keutamaan seorang yang diutamakan, dan saya telah membagi lima lapisan dan فالطبقه الاولى هم اصحابه الذين اخذوا عنه ومن ادركه ممن قال بقوله او تعلم منه فذكر جمعا منهم ثم قال بعد اطال في ذكرهم واطنب في مدحهم واطراهم فهذا اخر ما يسر الله لي فهذا اخر ما يسر الله عز وجل لي ذكره ذكر ذكره ممن اشتهر من العلماء من اصحابي وشرحت أمره ومن لم أذكر منهم أكثر من ومن لم أذكر منهم أكثر ممن ذكرت والمقصود منه إظهار فضله بفضل أصحابه كما أشرت ولولا خوفي من الإملال للإسهاب وإثارة الاختصار لهذا الكتاب لتتبعت ذكر جميع الأصحاب وأطنبت في مدهفهم غاية الإطنب وكنت أكون بعد بدل الجهد فيه مقصرا ومن تقصيري بالإخلال بذكر كثير منهم معتذرا فكما لا يمكنني إحصاء نجوم السماء كذلك لا أتمكن من استقصاء ذكر جميع العلماء مع تقادم الأزمان والعصار وكثرة المشتهرين في البلدان والأمصار واشتهارهم في الأقدار والأفاق من المغرب والشام وخراسان والع وخراسان والعراق، فقنعوا من ذكر حزبه بمن سمي ووصف، وعرفوا فضل من لم يسمى لكم، وعرفوا بدل من لم يسم لكم بمن سمي وعرف، ولا تسأم أن مده العيان وقرض الأئمة، فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. والجواب على هذه الشبهة من وجوه أولا أن الصحابة والتابعين واتبع التابعين ممن تبعهم بإحسان, بإحسان إلى عصر أبو الحسن الأشعري لم يكونوا يؤولون الصفات ولا خاضوا في باب القدر والإيمان وغيره وغيرهما بالباطل ولم يكونوا يبنون عقيدتهم على علم الكلام الذي لم يعرف إلا بعد القرون المقضلة Wa'adadu haulai ulufun mu'allafah. Thanian, An-Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Qad raj'a Fih akhir amrihi ila Atidah Al-Salaf. Al-Lati kan alaiha Al-Imam Ahmad. Kama sabak bayanuh Fih terjemah Tih. Thalithan, La nusallim Libn Al-Asafir Rahimahullah Bikulli man zakara An-Nahum Ala tariqa Ahli Al-Kalam Al-Lati kan alaiha Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Law Jadalan Anhuk bqi pada tilk agidat walam yarjg anha kma sabq bayanu. Fqd dzkrr al alamah t Jamal al Dzin al Saalihiy Yusuf Ibn Abdul Hadi al Mutawafah snt 900-900, t kitabih al awdim jam al Juyushi wal asakir al Ibn asakir, adzdan kbiran mmmn dzkrr hum asakir, w anhuk lam ykunu ala agidat al بل كانوا ذامين لها مخالفين لها ولأهلها. رابعاً أن أكثر علماء الأمة الربانيين المعروفين وهم أULOف على غير عقيدة أبي الحسن الأشعري التي رجع عنها فقد عد صالحه في جمع الجيوش والدساكر منهم أضعاف أضعاف ما عد ابن عساكر بدأهم بالإمام البربهاري وخطأهم بالعلامة المرداوي صاحبي Kitab Al Insaf. Then he said, "We have seen in our companions and their followers, and those who struggled with us more than a thousand, more than a thousand, on their sides, their differences, and their defeats, and we have فَذِهِ لَعَمْرُكَ الدَّسَاكِرُ لَلعَسْفَرِ الْمُلَفَّقِ لَلعَسْفَرِ الْمُلَفَّقِ الَّذِي لَفَّقَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ لَدَيْنِي الَّذِينَ لَا يَبْلُغُونَ 50 نَفْسًا بِمَنْ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ نَطُولُ تَرَ وَلَوْ نَطُولُ تَرَ وَلَوْ نُطِيلُ تر تر تَرَاجِمَ هَؤُلَاءِ وَلَوْ نُطِيلُ تَرَاجِمَ هؤلاء كما قد أقال في هؤلاء لكان هذا الكتاب أكثر من عشرة من عشر مجلدات ووالله ثم والله لما, لما, لما ترك لما, تركنا لما, تركنا لما, تركنا لما لما تركنا لما تركنا لا لما تركنا أي الذين تركناهم أكثر ووالله ثم والله لما تركنا اكثر اكثر مما ذكر ممن ذكرنا ولو ذهبنا نستقصي ونت... ونتتبع كل من جنبهم من يومهم الى الان لا زادوا على اشاره تعالى في نفس خامسا قد اعترف ابن عساكر نفسه بان الجمل غفير والسواد العظم في سائر الازمان وجامع البلدان بعد الاشعر لا يقتدون به ولا يرون مذهبا فقد قال في كتابه تبين كذب المفسر فإن قيل إن الجمال غفير في سائر الأزمان وأك وأكثر العامة في جميع البلدان لا يقددون بالأشعر ولا يقلدونه ولا يرون مذهبه ولا يعتقدونه وهم السواد الأعظم وسبيلهم السبيل الأقوام. قيل لا عبرت بكثرة العوام ولا التفات إلى الجهال الغتام. Wa'innamu li'atibaru bi'arbab al-ilmi wa'naqtidau bi'ashabi al-basirati wal-faham. Wa'ulaihka fi ashabihi aksharu mimman siwahum. Walahum al-faddu wa'at-taqadumu ala man adahum. Ala anna Allah Azza wa Jalla qal wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Waqala Azza min qail wa qalilun min ibadiyas syafoor. Waqad qala Ma akhbarana Abu al-Qasim Zahir ibn al-Tahir Fima qara'atuhu alaihi An-Abi Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Hafidh Akhbarana Abu Ahmad ibn al-Hafidh Muhammad ibn al-Hafidh Sami'at Abu Ishaq al-Muzakki Yaqul Haddathani Abu al-Qasim Ahmad ibn al-Hasan al-Wa'idh Qala haddathana Muhammad ibn al-Abi Hamzah al-Marzawi An Ahmad bin Ayub al-Mutawwiyi, kata, kata Al Hassan bin Ziyad, kalimat yang saya dengar daripada Fudail bin Aniab. Kata Fudail, tidak terlalu banyak jalan kebenaran untuk orang-orang yang kekurangan, dan tidak terlalu banyak jalan kebenaran untuk orang-orang yang فمن دم, بعد فمن دمّ بعد وقوفه على كتاب هذا حزب الأشعري فهو مفتر كذاب عليه على ما على ما المفتر فهو مفتر كذاب عليه ما على المفتر أقول وبالله التوفيق الأول كيف يكون كذابا مفتريا من دمّ حزب الأشعري الذين خالقوا الأشعر في عقيدته الصحيحة التي رجع إليها عقيدة السلف الصالح عقيدة السلف الصالح الثاني كيف يكون كذابا مفتريا من ذم أهل, أهل البدع والأهواء الذين قالوا في الله وفي دينه خلاف الحق وعطلوا أكثر صفات الله وتركوا الكتاب وسنة Wahai yang telah bersalaf salih, dan mereka yang berilmu dalam kalam yang telah membawa kepada الثالث keraguan dan kekeliruan dan kekeliruan dan kesedihan. Ketiga, bagaimana kamu menjadi pembohong yang berbohong? Orang yang melakukan penalaran berdasarkan apa yang dikatakan oleh ahli sunnah dan jamaah yang mengikuti para sahabat dan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 Wan Namiai orang-orang berjalan dengan Hak. Wain Al Ijma'ah, Al Khutbah, Al Sawad Al Agama, Ma Wafq Al Hak. Walau Kuntahpilah, Wakalak Kahlul Arba. Kala Al Alamat Al Muqawwim Al Kebir Ibnul Qayim Rhamahullah, Fi Kitabih Al Ijma' Al Muqawwigin, Al Rabb Al Alamin. Walaiyushan Naka, Man Kud jika dzifir terbujur satu daripada orang yang berilmu, paling daripada orang yang berilmu, paling dari dalil, mukminlah, mukminlah, mengikut kebenaran, di mana dan bagaimana dan di mana dan bersama siapa, hilanglah keburukan dan hilanglah kekeliruan. Jika dia berkhianat, maka dia ويكفرك او يبدعك بلا حجه وتن بك رغبتك عن طريقتيه الوخيمه وسيرته الذميمه فلا تغتر بكثره هذا الضرب فان الآلاف المؤلفه منهم لا يعدلون بشخ بشخص واحد من اهل العلم والواحد من اهل العلم يعدل بملء الارض منهم واعلم ان الاجماع والحجه والسواد اعظم هو العالم صاحب الحق Wainkan wudhah, wainkhalafahu ahlu al arab. Al Amr al Naimun al Audi. Suhibtu muadzal bil Yaman, fma faraktuhu hatta waraituhu bil turab bil Sham. Tumma suhibtu man bagdahu. Tumma suhibtu man bagdahu. Afqaan nasi Abdullah bin Mas'ud. Fasamigatuhu yaqool. Alaiykom bil jam'a. Fainya dawlallahim al ثم سمعته يوما من الايام وهو يقول سيولى عليكم ولاه يؤخرون الصلاه عن مواقيتها واصلوا الصلاه لميقاتها فهي الفريضه وصلوا معهم فانها لكم نافله قال قلت يا اصحاب محمد ما ادري ما تحدثون قالوا ماذا قلت تأمرني بالجماعه وتحثني عليها sama taqululi, Salli salata wahdak, Wahiyya al-Fariyadah. Wasalli ma'al-Jama'ah. Salli salata wahdak, Wahiyya al-Fariyadah. Wasalli ma'al-Jama'ah, Wahiyya nafilah. Kala ya Amr, Kala ya Amr Ibn Maimun, Kad kuntu adhunuka min akkahi ahli hadhi al-Qariyah, Atadrimal Jama'ah. Kuntula, Kala, Inna jumhura al-Jama'ati, Humul ladhina faraqul Al-jama'atu ma waafaqal haqqa wa in kumta wahdak. Wafilafdin akhar, Fadaraba ala fakhri waqal waihak. Inna jumuhuran nasi faraqul jama'ah. Wa inna al-jama'ata ma waafaqa ta'ata Allahi ta'ala. Waqala Nu'ayman Muhammad, Iza fasadat al-jama'atu, Fa'alayka bima kanat alihi al-jama'atu qabla an Wa in kumta wahdak.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 وَجَعَلُ السُّنَنَ تَبِدْعَةً وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرَ لِقِلَّةِ أَهْلِهِ وَتَفَرُضِهِمْ فِي الْعَاصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَقَالُوا مَنْشَذَ شَذَوْ اللَّهُ بِهِ فِي النَّارِ وَمَا عَرَقَ وَمَا عَرَفَ الْمُخْتَلِفُونَ أَنَّ الشَّذَى مَا خَالَفَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَيْهِ إِلَّا وَاحِدًا منهم فهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفر يسير فكانوا هم الجماعة وكانت وكانت فكانوا هم الجماعة وكانت الخضات حين والمفتون والخليفة أتبعه كلهم هم الشاذين وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة ولما لم يحتمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا امير المؤمنين اتكونا انت وقضاتك وولاتك والفقاه والفقهاء والمفتون كلهم على الباطن واحمد وحده هو على الحق فلم يتسع علمه لذلك فاخذه بالصياط والعقوبه بعد الخمس الطويل ولا اله الا الله ما اشبه الليل ما اشبه الليله بالبارحه وهي السبيل المهيع Al-Mahya Wahiyya Sabilul Mahya Al-Mahya Wahiyya Sabilul Mahya Di ahli sunnati wal jama'ah Hatta yalqaw Rabbahum Madha alayha salakuhum Wa yantaziruha khalafuhum Minal mu'minina rijalun Sadaqu ma aahadullah alayhi Faminhum man qadha nahbahu Wa minhum man yantazir Wa ma baddalu tabadila Wa la khawla wa la quwata Illa billahi al-aliyyil Faida, terkait dengan orang-orang yang terjemah Imam Syafi'i. "Kata Khawadz bin Kasyir, rahmat Allah, dalam lapisan Syafi'i, dan orang-orang yang mengumpulkan terjemah Syafi'i dahulu dan sekarang. Jadi orang pertama yang kita kenal mengumpulkannya adalah Daud bin Ali bin Qalb al-Asbahan Waziriyah bin Yahya al-Sadi, fadhar Qutni, Abu Ali al-Hassan bin al-Hussein al-Hamdani al-Hamdani al-Maruf bni Hamkan, w/huwa ضعيف, w/fiما ينقله نكارة, w/لا يكاد يخلو ما يرويه عن غرابة ونكارة. Abu al-Hussein al-Razi w/الولد التمام, w/الولد التمام, w Walhaakim An-Naisaburi. Abu Al-Hussein Muhammad Ibn Al-Hussein Ibn Ibn Ibrahim Al-Aburi Al-Sajistani. Walhaafid Abu Bakar Al-Bayhaqi. Walhaafid Abu Al-Qasim Ibn Asakir. Di tarikhnya. Dhaqara tarajamatan baligatan aqnaba fiha wa aqthara wa aqtiyaba. Dhaqara asyia'a min tarajamati Abi Ali Ibn Ibn Hamkan. Dhaqara asyia'a min rihlatul syafi'i li'amdillah Ibn Muhammad Al-Balwi. Wahyu keldab dan dha'w. Waktu saya dalam terjemahan ini banyak dari itu. Saya telah menyebutkan maksud apa yang mereka katakan, atau yang sama atau yang hampir sama, dan tidak ada yang menyembunyikan itu dari orang yang berilmu. Demikian juga terjemahannya. Demikian juga terjemah Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Omar al-Razi, Mestadi al-Mutaklimin pada zaman saya, وَقَالَ عِبَارَةً فِيهَا وَلَا تَنْهُوَ عَتَمَدَ عَلَى مَنْقُولَاتٍ كَثِيرَةٍ عَلَى مَنْقُولَاتٍ كَثِيرَةٍ مَكْذُوبَةِ لَا نَقْدَعَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ فَلِهَذَا كَسَرَ فِيهَا الْغَرَائِبُ وَالْمُنْكَرَاتُ مِنْ حَيْثِ النَّقْلُ وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُوَفِّقُ لِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجُ وَالْمَأْبُ و وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم وبهذا يكون قد تم الكتاب فلله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Kemal faragu minhu sabiha yawmul khumis al-khamis ashaq min tabi'in al-thani sanata alfin wa arbaimia wa ahda wa arba'ina hijriya. وينفعنا جميعا بما قرأنا وسمعنا وقد أجزت أجزت جميع سمع معنا هذه المجالس بهذا الكتاب والحمد لله رب العالمين طيب ما يتعلق بالنصحه لإخواننا الأساتذة والمدرسين ثم بعد ذلك من كان عنده شيء من سؤال أو استفسار تطرحه، فأقوله وبالله التوفيق إن الواجب علينا جميعا إخلاص أعمالنا لله عز وجل، فإن الإخلاص سبيل الخلاص وهو سبب للرفعة في الدنيا والآخرة، وسبب للبركة. في الأقوال والأعمال فقليل خالص فيه من الخير والبركة ما ليس في كثير غير خالص لأن الكثير والقليل إذا فقد الإخلاص فقد البركة والنفع والله تعالى يقول ما أمروا إلا ليعبدوا الله المتلسقين